إن الله لا يهدي من وكاذب كفار لو أراد الله أن يستخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل فمسع بكفرك قليلا إِنَّكَ من أَصْحَابِ النار أَمَنَهُ قَانِتٌ أَنَا اللَّيْلُ سَاجِدًا وَقَائِمٌ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابَ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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت اي اعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم ورث من فوقها ورث مبنية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 في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما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 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين اللهم نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر من جلود الذين يخشون تقشعر من الذين يخشون ربهم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 أَفَمَنْ يَتْتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذَّبَ الَّذِينَ من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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون برب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون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 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَّفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ قُلِ الَّهُمْ مَفَاقِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 أو تقول لو أن الله داني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامين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 وَغُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءَ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين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 فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نسبا من الجنة حيث نشاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَثَارَ الْمَلَائِكَةُ فَحَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ